الفرسان قائد جسور جسور إذا اذا دعى هم الفرسان في بغداد لبوا وقد عقدوا وقد كتبوا الكتاب انا دول الجهاد بكل ارض وقد سلكوا لغايه الصعاب وقد تبعوا النابي وخيرا صحب لهو الفاتيحين ومن آنابا ونادوا للجهاد بكل أرض وقد سلكوا لغايته الصعاب وقد تبعوا النابي وخيرا صحب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 لا ركب المافات والسرابا تغير على العيد في كل درب وتشحد للعيد سيفا ونابا سألت الله أن يرعاهم حتى تقوم قيامات ويروا حسابا ويجزوا بالنعيم وخير ملك مع الصحب الكرام ومن آنبا ويجزوا بالنعيم وخير ملك مع الصحب الكرام ومن آنبا